ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه نفتدوا, نفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثر الناس لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم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 وَلَمْ يعلموا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا على لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله اردت ان اردت ان اردت أسلموا له من قبل أي أتيكم العذاب ثم لا تنصرون والتبع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من أتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره لو ان لي كره فاكون من المحسنين فَلَقَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ نُسْوًا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 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحفطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء إذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء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 فتحت أبوابها وقامت، وقال لهم خزنتها، ألم يأتكم رسلا منكم يتلون؟ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين خالدين فيها فبئس مثوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم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 حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش وترى الملائكة حافين